لا أقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد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 او إطعام في يوم ذي مسغبه يتيما ذا مقربه او مسكينا ذا متربه ثم كان من الذين امنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالرحمه اولئك ك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشآم عليهم نار مؤصدة